Ya ghazat al ahrari suri suri ala al غزة على الفجار يا غزة الاحرار ثوري على الفجار هيا قذي في بالنار يحفد صهيونى هيا قذي في بالنار يحفد صهيونى يا غزة الاحرار ثوري على الفجار غزة اللحاري توري على الفجار هيقضي في بال يحفد احفاد صهيون هيقضي في بال نار احفاد صهيون والتاخودي بالثار يا غزة اللطهار والتاخودي بالثار سجل ظهاري من غارات الكفار عبدا فيوني من غارات الكفار عبدا فيوني فليصمود الابرار مهما قاوت التيار فليصمود الابرار مهما قاوت التيار وسينصار الاسلام ويطيب زيتوني وسينصار Vous وط مو فلتغلق الابواب ولتطفئ الانوار فلتغلق الابواب ولتطفئ الانوار او احرقوا بالنار زرعي وليموني او احرقوا بالنار زرعي وليموني مهلا يا فجار ترميكم الاحجار مهلا يا فجار الله سأذيقكم بالنار كما أذقتوني سأذيقكم بالنار كما أذقتوني لن يعبر التيار, التيار أبدا بلا إبحار بالجد والصار ستزول صهيون بالجد والصار ستزول صهيون Belgium ei valitse varsat, tesulo, suuni, Belgium